وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك ربنا آتنا من لذنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا النهاردة حديثنا للأخوات المسلمات أسأل الله تعالى أن يبارك فيهن وأن يثبتهن على طريق الالتزام وأن يأخذ بأيديهن ونواصيهن إليه أخذ الكرام عليه يا ربي كن لهن ولا تكن عليهم وانصرهن ولا تنصر عليهم واجعلهن من خير عبادك الصالحين واجعل كل واحدة منهن قرة عين لزوجها وعجل لكل من لم ترزق بالزواج بالزوج الصالح الذي يكون عونا لها على أمر دينها ودنياها في البداية تصوروا معايا الفرحة التي كنت عليها يوم ما ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالالتزام أو يوم لبست في الحجاب أو يوم لبست في النقاب يوم ما ربنا سبحانه وتعالى استفاك علشان تبئي على هيئة أمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني قال من تشبه بقوم فهو منهم فإذا كنت في اللحظة دي وفي اليوم ده ربنا امتن عليك واصطفاك بإنك تتشبه بهيئة أمهات المؤمنين نسأل الله تعالى ألا يحرمنا من رفقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأن تكوني في رفقة عائشة وحفصة وجويرية وزينب شوفي أدئيه النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بيها يوم ما تقربت لله سبحانه وتعالى بحاجة هو بيحبها قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حي ستير يحب الحياء والستر فلما الواحد يستشعر إنه بيعمل حاجة ربنا بيحبها ويتقرب إلى الله الودود بشيء يحبه ولو ربنا حبك تبقى كل مشاكلك في الحياة انتهت لكن المشكلة بعد ما لبست النقاب ايه اللي حصل؟ النقاب والحجاب خطوة عظيمة جدا عمل بجد في وقتنا ده عمل فذ بس بعدين هي اللي لبست نقاب حجاب وقفت ليه بعد كده؟ هي بكده حست إنها أخذت صك الأمان لدخول جنة الرحمن ليه حركتها وحمسها بيفطر ليه لسنحلها كأنها ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم على إن سيدنا عثمان لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان رد الفعل مختلف تماما قام الليل كله يقرأ القرآن كله في ركعة الوتر علشان كده أنا جيت أكلمك النهاردة لأن الواحد زي ما فرحته ما بتتوصفش لما يسمع أن أحد الأخوات ربنا أكرمها بلبس الحجاب والنقاب زي ما القلب الواحد بيتقطع بعد كده لما يجيله الخبر المحزن فلانة خلعت النقاب فلانة بتتصرف تصرفات ينده لها الجبين وللأسف الشديد ده واقع يقع فيه كثير من الأخوات النهاردة عايزين نتصارح علشان نمشي الطريق لربنا صح فبالله أرجوك بالله الذي لا إله غيره إذا كنت بجد بتحب ربك إذا كان عندك استعداد حقيقي إنك تضحب أي شيء علشان ربنا يرضى عنك إذا كنت حيرانة ونفسك تلتزمي التزام حقيقي مش التزام أجوف هش. إذا كان نفسك إنك التزامك بالفعل قربك لربنا تبقي عند ربك المؤمنة القانة التائبة العابدة تبقي المرأة الصالحة اللي هي خير متاع الدنيا الأخت اللي ربنا بيحبها فعلشان كده عايشة الحياة الطيبة حياتها بلا مشاكل معندهاش عندهاش أمراض العصر النفسية من ألأ واكتئاب وحزن أمرها متيسرة لأنها تتنزل عليها رحمات الرحيم الرحمن نفسك في العيش الجميلة دي طيب بالله عليك يا أختا اسمعيني وخذي معايا النهاردة قرارات حقيقية للتغيير عايزين نتغير عايزين ناخد النهاردة قرار وننجح في الخطوة اللي بعد خطوة الحجاب وخطوة النقاب لسه الطريق في خطوات كتير بس حتبقى أسهل لأن ربنا قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى الجنة قدامنا يلا بينا معا على طريق الجنة في البداية عايز أعمل معاك استبيان علشان تحددي انتي فين من الطريق؟ انتي فين من طريقك لربنا انتي فعلا ملتزم التزام حقيقي ولا التزام سوري احنا قلنا النهاردة بنتصارح فالكلام ارجوكم احملوه على انه وصيد اخ مشفق يرجو لكم النجاة ليس الا فالنهاردة انا عايز اعمل استبيان في الاول كده اول حاجة بعد الالتزام بفضل الله هل مرة ذكرت الله فوجل قلبك وقشعر جسدك ربنا قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم دي علامة أهل الإيمان دي علامة الملتزمات الحقيقيات حصل الكلام ده هل بكيتي حقا من خشية الله يعني ذكرت الله خالية ففاضت عيناك هل تفكرتي في نفسك وفي الكون من حولك فازداد تعلقك بالله هل راقبت الله في السر والعلن فكر موقف تركت فيه شيء لله لا لشيء آخر كان نفسك تعملي حاجة لكن لما تذكرت الله قلت لا. مش أنا اللي ربنا مش أنا اللي هذه المخالفات هل آثرت الله مرة على هواكي أنا عايز وقفة محسبة لتحديد إحنا فيه من الطريق هل تشعرين أن أعظم نعمة أنعم الله عليك بها هي نعمة الإيمان هتقولي لي آه طبعا طب وإيه الدليل الواقع على الكلام ده إيه الدليل أن أنت فعلا مستشعرة أن أعظم منا ربنا امتن عليك بها كانت نعمة الالتزام والإيمان هل تعتقدين إن في قلبك أمراض زي النفاق الرياء العجب الغل الحقد الحسد حسن في قلبك حاجة من الكلام ده أنا عايز أساعدك وعايزين النهاردة نشخص الداء ونعرف ليه ثمرات الإيمان لا نحصلها ليه بنقف في الطريق عارفة حاجة من العلامات الخطيرة جدا إن الإنسان إذا وقف في الطريق فهذه علامة المعجب العلماء بيقولوا كده عايزة تعرفي انت مبتلا بمرض زي العجب ولا لا شوفي بتتقدني ولا لا لو قفتي بقى انت فرحتي بعملك انا كده كويسة هو ده اللي حصل بعض النخاب اللي حصل ايه ان انت اول ما تكبت الصراعات الشديدة الاهل مش موافقين المجتمع اللي حواليك رافض أنت بدأت تستشعري أنه ممكن يحصل أمور كثيرة تتعطلي في الزواج زي ما الشيطان بيلقي في قلبك حسيتي بصعوبات كثيرة جدا والحمد لله ربنا امتن عليك وخدت القرار خلاص أنا عملت العمل الفز ونمت على كده طالما أنا وقفت يبقى ده دليل على إني أعجبت بالعمل والإعجاب بالعمل يحبط العمل وأعظم مهلكات الإنسان ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البزار وحسنه الألباني ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه فأنت فرحتي بالعمل وقفت عليه أنا دايما بقول الأخوات للأسف بيتفرملوا دايما ويعملوا سطب بعد حاجتين بعد الحجاب والنقاب وبعد الزواج بس هي كده كان حلم حياتها انها تلبس الحجاب وبالنسبة لأقرانها ده قرار صعب جدا فلما خدته ريحت عليه وفي نفسها زي ما هو حلم اي بنت ان ربنا يمن عليها بالزوج الصالح ربنا امتن عليها بالزواج خلاص وقفت اتعطلت ولو كانت القافة عجب تبقى مصيبة كبيرة جدا يبقى اللي احنا قاعدين بنبني فيه بيتهد لو كانت الآفة كبر احنا لسه عاملين محاضرة ارجوك اسمعيها اسمها ذرة كبر قلت فيها يا جماعة لا يخلو احد منا من ذرة كبر عند التفتيش لما نقعد نفتش كده هنلاقي كل واحد اللي متكبر بشيء من مال متميز به جاه مركز اجتماعي واحد بعلمه الناس بقى ذائع الصيد فبرضه حاسس ان هو احسن من غيره وكانت من جملة العلامات احساسه بانه افضل من غيره هذه علامة الكبر شفتي تبقى خطر ازاي فانت بقى لبست النقاب فانت حاسس ان انت احسن مليون مرة من المتبرجة اللي بتعصي ربنا وتتنزل عليها اللعنات العنوهن بلعن الله فانا بقيت احسن من الناس الخوف ان المعنى ده ما يكونش لله ان انت لما تبص للمتبرجة مش بتستشعر ان انت افضل الا بان ربنا تنزل عليك بالرحمة واصطفاك فبتحمد ربنا وبتقولي الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلك لا انت بتنظرها على انها مين دي شوفوا بتعمل ايه اخاف ان يكون ولو زرة انا بقولش ان انت في كده تحتقل الناس عوذ بالله احنا عارفين ان شاء الله ان الاخوات على خير باذن الله لكن انا بقول ممكن تكون ز إحساس كده جه خاطر فممكن ده يكون في القلب تبقى مشكلة كبيرة قوي النفاق أنت ما بتحسيش بالتذبذب مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء الكرف مش تحسي ساعات إنه عالي وماشي والحمد لله وبتوصلي المراحل كويس قوي ومرة واحدة كان لي قلب ففقدت ماليش قلب مش حسى بأي حاجة الكرف متذبذب جدا 180 درجة مش دي خصال أهل النفاق الرياء قالوا من جملة علامات الرياء الكسل عند الوحدة والنشاط في الكثرة انت وسط الأخوات شغالة ما شاء الله يلا يا جماعة نروح نحضر درس يلا ماشي أول ما تعوضي بينكم بالنفسك ما فيش شغل خالص أو الشغل مش زي ما بتشتغلي قدام الناس سألت نفسك السؤال ده بقى ما هو ده يا جماعة اللي هنحط إيدنا عليه ونبتدي ننشوف احنا من اين نقطة عشان نعرف ليه بنفرمل بعض النقاب هل تعتقد ان في قلبك مرض من الامراض دي طب وسكت على نفسك ازاي انت فاهم ان الامراض دي حاجة بسيطة دي كبائر اعظم والله العظيم عند الله من كبائر مثل الصرقة والزنا والربا الكبائر العظام دي والله الكبائر الباطنة اشد وهي اكثر خطورة واكثر فت لأنها باطنة وخفية ومحدش حسس بيها هل لما التزمتي طهرت قلبك من التعلق بغير الله ولا لسه فيه في القلب تعلق بحاجات ربنا ما بيحبهاش لسه في رواسب جاهليه موجودة من زمن ما قبل الالتزام فالقلب لسه متعلق بالكلام ده ربنا يطلع على ما في القلب يجد تعلقا بغيره يجد قذر لا يحبه يجد أثر للذنوب والمعاصي وإحنا مهتمين بإيه؟ بصور الأعمال وحتى احنا بنتكلمكم نقول يا جماعة ها خلصتوا ختمة خلصتوا كتاب كذا في التوحيد عملتوا كذا في الفقه عملتوا كذا عملتوا كذا ومهتمين بالصور لما يجي يا أخ بيجي يقول أنا عايز تزوج من أخت ايه الصفات بيحط مجموعة من الصفات كده ها خلصت كتاب عملت كذا طلبت علم حفظة قديم القرآن عمل كذا كذا كذا كله مهتم بصور الأعمال لكن أين الإحساس بهذه الأعمال القلب فيه ايه جوه هل في تعلق بغير الله؟ هل طهرت قلبك من آفات اللسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه لسانك بقى أفلت عليه فأنت من بعد الالتزام كنت تكسر الكلام كنت كثيرة الجدل فبدأت كل ما تيجي تنطأي تفتكر الحديث ده تقولي لا ده قلبي ده الوقت ربنا استودع في الإيمان ربنا وضع في محبته أنا ملوث في قلبي ده أبدا المعنى ده وصل بقيت مراء بالساني علشان ما أعشف غيبة ونميمة ولغو وجدل ولا كل الكلام ده برضو مهتمين بصور الأعمال طيب تعالي نعمل مع بعض خلال الاستبيان ده حنقول مثلا أن الأخوات المتوسط في الشهر هنحقول عشرين يوم في الشهر عشان أوقات الأعذار عشرين يوم في الشهر اضرابي في خمسة خمس صلوات ادي مئة صلاة اعملي لي رسم بياني رسم بياني على الميت خطوة دول خلال الشهر من خلال حاجتين محافظتك على الصلاة في أول وقتها وخشوعك وخضوعك في الصلاة يعني ادي لنفسك واحد من اتنين في كل حاجة يبقى الرقم مئتين شوفي كده هتطلع نسبتك قد ايه بمنتهى التجرد اعملوا يا جماعة الكلام ده عشان نشوف إحنا فين؟ ما هو قاله تفقد قلبك في ثلاث عند الصلاة وفي قراءة القرآن وعند الذكر فإن وجدت قلبك فالحمد لله وإن لم تجدي قلبك فلا تلومن إلا نفسك يبقى الإيمان لسه ما وصلش وبرضو إحنا مهتمين بالظاهر طيب من الحاجات اللي إحنا عايزين نحطها في الاستبيان إحنا إحنا إحنا منهم تفقد قلبك فين؟ في الصلاة والقرآن والذكر القرآن بتختم القرآن في أد طب ومن جوه بقى وإحساسك بالآيات احنا لسه كنا بنقول هل وجل قلبك وأنت تقرأين مرة وردك؟ هل مرة وانت بتقري وردك الآية راح تخطى فيكي حسيتيها قلتي امتى بقى هنفذ أمر ربنا ده لما ربنا يقول لي وقرنا وأنا لسه برضه بتنطط وروح شمال ويمين ولسه شهوتي في الخروج مش أدرع حدها لما ربنا سبحانه وتعالى يوصف للدنيا بأنها متاع زائل بأنها متاع الغرور وأنا لسه قلبي متعلق بالتسوق وبالأماكن النفسي أقعد فيها أكل فيها وأعمل وسوي ولسه قلبي متعلق بحاجة كتير في الدنيا ولسه أعدتي مع الأخوات برضو بتتكلم عن أمور الدنيا طب وفين ده بقى مع تنفيذ الكلام اللي احنا بنقرأه هي العملية برضو إن احنا نتخذ القراءة عمل قالوا أنزل الله القرآن ليتدبر فاتخذه الناس للعمل عملوا عمل اللي هو في خالص أنا بختم كل شهر أنا بعمل كذا أنا بختم كل أسبوع أنا ختمت في ثلاث أيام أنا عملت أنا سويت أشكال لكن فين أفل يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها اقفال القلب تفكت مع كل إراية يا جماعة عايزين بالله نقف وقفة مصرحة وصدق مع ربنا نصدق الله ليصدقنا لأن احنا مش عالوا طول عمرنا في الخداع يخادعون الله وهو خادعهم يوصل الأمر أنه هو يقف قدام ربنا من شدة خداعه يقول له والله ربنا ما كنا مشركين ممكن نعيش كده والله ممكن نعيش كده فرحانين بس بالأشكال اللي في الظاهر فين حظ القرآن في العمل فين حظ القرآن في الاستشفاء احنا عدين نقوله يمكن في القلب عشب يمكن في القلب غل يمكن في القلب حسد يمكن في القلب نفاق طيب وامتى حنشيل الكلام ده استشف بالقرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة قالوا هكذا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه يزيد به وبالا لأنه برضو يقول أنا بعمل إلا عليا ولا يستفيد بشيء من هذا القرآن والقرآن لا يستشفى به لا يتداوى به عايزين نسأل نفسنا الأسئلة دي طيب بالله عليك لما سمعتي حديث زي ده النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم لما قال يا معشر النساء الكلام متوجه ليكم يا معاشر الأخوات يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا لاستغفار فإني رأيت كنا أكثر أهل النار أول ما تسمعي الحديث ده، أنا عايز أشوف قلبك بيستقبل المعلومة إزاي؟ وأنا قاعد بتكلم معك دلوقتي، إيه اللي بيخطر على بالك؟ هو بيتكلم كده ليه؟ هو داخل فينا كده ليه؟ ولا أنت بتستقبليها وبتقولي، أيها الله، إمتى نفوق بقى؟ إمتى بقى أن الواحد فعلا يلتزم التزام حقيقي؟ هو أنا قاعد بتكلم معك كده، مش خايف عليكي في الآخر، أنا أنصحك علشان ناخد بقدم بعضينا لطريق الجنة، استقبالك للمعلومة بيبقى عامل ازاي تسمعي الحديث زي كده تروح احطى لنفسك ورد في الاستغفار والله ما يقلش في اليوم عن ألف مرة النبي بيقول لنا اكثرنا الاستغفار وما يعديش علي يوم من غير صدقة وصدقة دي تمثل من مثلا مالي جزء معين احط عشرة في المية من مالي ان انا لازم اتصدق به من غير ما اشوفه ليه اتقي الناش النبي بيأمرني ان اكثر وانا مطنشة انا لما اطالع تراجم أعلام النساء شوفي كده تراجم أمهات المؤمنين تلاقي قاسم مشترك بينهم كثرة الصدق عائشة تتصدق في اليوم بأكثر من سبعين ألف درهم ولا تبقي معها درهم وتقول لبريرة لو ذكرتيني لا تذكرت يا كنت قلتيني أن أنا أمسك درهم ولا حاجة علشان نبقى ناكل به جويرية نفس الأمر زي نفس الأمر اتطلعي كده على تراجمهم ووعد قريب تلاقي قسم مشترك موضوع الصدقة بالذات بالنسبة للنساء فين ده آخر مرة تصدقتي فيها إمتى وتصدقتي بقى دقيقة وكان الأمر عزيز على نفسك ولا كان أمر هين ما هو ممكن أنا على حسب الطبقة الاجتماعية اللي أنا عايشة فيها أنا ممكن بالنسبة لي 50 جنيه ولا تسوى عادي خالص أنا ممكن 50 جنيه دي بقى بشيش وعند واحدة تانية لا 50 جنيه ده مبلغ وفي جنيه وفي جنيه؟ أنت بتفكري لا كثير هي دي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هي دي اللي احنا بنتكلم عليها هنا مش بنتكلم على حاجة أنت لا تعطي لها بالا سبق درهم ألف ودرهم واحد بيتصدق بدرهم والتاني ألف ألف يمثله كم في المية درهم ده بالنسبة له خمسين في المية من ماله مع درهمين مع اثنين جنيه التصدق بجنيه والتاني مع مليون جنيه وتصدق بألف جنيه تمثلت ديه هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. هل سألتي نفسك هل أنت تتقي شح النفس ألم يقل الله ومن يوق شحة نفسه فأولئك هم المفلحون مش عايزة تبقي من المفلحين فهل أنت سعيتي في إنك تزيلي عن نفسك المهلك الثاني مش عن المهلك الأول الإعجاب وقلنا الشح المطاع والثالث خالفتها هواك إمتى كان نفسك قوي في حاجة وقلت أتركها لله زي ما قلت لك امتى خلفت هواكي امتى قلت لنفسك لا احنا بقى قنص مشترك اخوة واخوات اغنياء وفقراء الكل يقول لك انا كل اللي نفسي فيه بعمله قلت طب وتعمله ايه في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له في الاخرة الا النار كل يقول لك انا عايز اعمل ايه اعمل النفس فيه كل اللي يخطر على بالي طالما حلال مفيش مشكلة لا النبي قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سطرة من الحلال لازم في حاجات أسبها من الحلال علشان ما أعش في الشبه ما أعش في المكروه بالتالي في الحرام ما بيحصلش طالما أنا عندي القدرة المادية والامكانيات أعمل اللي نعزاه عايز أسألك هل صيامك بيحقق عندك ثمرة التقوى بتصوم تنين وخميس تلات أيام من كل شهر الصيام ده على مدى الفترة اللي انت بتصوم فيها بقالك شهور ولا سنين حقق عندك ثمرة التقوى فلما بيقيت بينك وبين نفسك لو جتلك خطرة سوء تصري فيها وتقولي إن الله مطلع علي إن الله نظر إلى قلب الآن فلا أحب أن يرى مني هذا القذر الوساوس اللي ربنا ما يحبهاش الصيام بيعمل كده هو ده حظ الذكر والدعاء أعمال البر علاقتك بالناس مستقيمة ولا متوترة يعني بعد ما التزمتي لسه العلاقات في البيت مع والدتك مع أهلك لسه متوترة على طول الوقت ولا ربنا سبحانه وتعالى حال بينك وبينهم وصرف قلوبهم إلى أنهم يبقوا معاك على الطريق عايزين يا جماعة بالله نقف مع أنفسنا هذه الوقفات هل أنت تخليتي عن بعض الحاجات المذمومة زي الاختلاط كثرة الخروج إلى الأسواق كثرة المزاح والضحك تضحكي ماشي بس الكثرة اللي هو طول الوقت احنا بنعمش عاجة اللي احنا عادين بنهرجه وبس كثرة الضحك بنص الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم تميت القلب لكن تتبسامي وتضحكي وتتداعبي وما فيش مشاكل لكن يمثل الدقيه في حياتي انا واخد الموضوع كله تهريج في تهريج المكالمات والثرثرة في المكالمات بدأت أقللها بعد الالتزام هو ده التخليه التي يتبعها تحلية بأخلق فاضلة كنت غضوبة بقيت حليمة كنت بتجزعي بسرعة بقيت صبورة كنت لا تراعي عين الله صرت ورعة تقيه كنت في الأول خالص فيك شوية من القسوة بقيت رحيمة كنت فيك حتة إعجاب بالنفس راح المعنى ده وبقيت مخلصة صادقة هو ده اللي أنا بدور عليه بعد ما احنا خدنا الاستبيان ده أول واجب عملي النهاردة عليكم نعود وقفة للمحاسبة من خلال الأسئلة دي ومش مطلوب أكثر من انك تقفي بينك وبين نفسك وتقولي أنا فين من الطريق دي الخطوة الأولى الخطوة الثانية عايز أقف معاكي بقى وقفات ما بعد الالتزام الوقفة الأولى عايز أسألك إيه هدفك الحقيقي في الحياة يعني هدفك إيه لما لبست النقاب وحدة ممكن تلبس النقاب عشان تتميز على البنات أنا قلت ان حصل الموقف ده قبل كده واحد الإخوة لما كانت حد من أهله يعني لبس النقاب كان بيسعى أنه هي ما تلبسوش وليه يا ابني حرام عليك قال لي يا شيخ انت مش فاهم الوضع أن هي الشلة بتاعتها فيهم واحدة انتقبت فهي وهم عادين عادين بيسنوا عليها الخير يا انها ربيد ما شفتيش الأخت فلانة ربنا كرامها اللي كانت كذا كذا كذا دي لبس نقاب دلوقتي فحست إن المنتقبة دي بيشار إلها بالبنان وإنها متميزة في الشلة، فعرفت لا تاني يمكن تلبس نقاب هنا الهدف كان إيه؟ هي لما تيجي تسألينها تلبس النقاب ليتقولك والله كان نفسي اللي نقاب بقى لي كتير قوي بتخدع نفسها، هي لبسها عشان إيه؟ عشان التميز، والتميز ده إحنا يس بنقول إنه صفة من صفات الكبر، سفيان بن عيينا كان يقول الأثر عنه في الحليل، من رأى أنه خير من غيره فقد استكبر، اللي حس بالمعنى ده. هو ده اللي أنا عايزة وصله أسألك انت هدفك انك تتجوزي مثلاً رجل صالح طيب هدفك في كده إيه؟ هل انت بالفعل أنت عايزه من الزواج الرجل الصالح الذي يعينك على أمر دينك ودنياك ولا الزواج بالنسبة لك حلم الحياة عشان الاستمتاع لذاته مش علشان ربنا يرضى عنك النية فين النية أنا ولا ربنا السؤال بيتقال دلوقتي الحجاب الزواج سائر الأهداف اللي احنا ممكن دلوقتي نقولها ده ينفع يبقى هدف ولا وسيلة يا جماعة والله كل دي وسائل النقاب وسيلة لمرضات الله سبحانه وتعالى انت ممكن تلبسيه غير لله نفس الموقف بتاع الأخت ده الأخت اللي لبست عشان تتميز الموقف ده يخليها تغير قال وهيب إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل فقالت إذا ده هما الناس دي ه غارت أن يكون حد أسبق لله منها قال بعض السلف لو أن رجلا سمع بأحد أطوع لله منه كان ينبغي له أن يحزنه ذلك وإن انصدع قلبه فمات لم يكن ذلك عجبا لما تسمع أن في أحد أحسن منك وانت ما بتجريش انت راضي بالدل ملك ابن دينار قال له رجل رأيت في المنام مناديا ينادي أيها الناس الرحيل الرحيل فما رأيت أحدا يرتحل إلا محمد بن واسع فصاح مالك وغشي عليه وصار يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم هو بقى كده الموقف بص يتقلب لما خليتي المسألة غير لله الجواز أنت بالنسبة لك الأخ اللي ربنا سبحانه وتعالى حيمن عليك بالزواج منه ده ده قنطرة لبلوغ الجنة ليس إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة انظري إليه يعني زوجك فإنما هو جنتك ونارك إما يبقى هو طريقك للجنة إما يكون طريقك للنار فأنت وغدى المعنى ده لما تسمعي حديث إذا صلت المرأة خمسها وصومت شارهراها وحصنت فرجها وقطعت زوجها قيل لا أدخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئتي فتقولي بس الحمد لله أنا بصلي وبصوم والحمد لله أنا محصن نفسي يبقى نقصني يبقى هو ده طريقي للجنة مش بقى قصة هو هيعمل معايا كده ليه هو بيمارس عليا رجلته هو متكبر كده ليه أنا مالي بهين انت بتعاملي رب العالمين يبقى النية كانت فيها حاجة غلط يبقى انت تجوزتي غلط يبقى انت بتفكري في موضوع الزواج غلط يبقى انت شايف الجواز هدف في حد ذاته والجواز مش هدف الجواز وسيلة المرضات الرب فلو محققش الهدف من قال ليه بعد كده أجي أبص ألاقي الأخ والأخت بعد ما اتجوزوا وقعوا يا ابني ليه؟ ايه اللي حصل لكم؟ المفروض ان الزواج قربة ومن اعظم القربات الى رب العالمين ليه بعد ما اتجوزت وقعت؟ عشان هدفك ما كانش صح عشان نيتك ما كانتش خلصة خلونا نبقى صرحة هدفك ايه؟ واحدة مثلا دلوقتي تقول انا مش هدفي دا ولا دا يا شيخ انا هدفي ان انا اتعلم العلم النافع انا نفسي ابقى طالبة علم اقول لها والله ما ينفع هدف ايه؟ ان ا والله ما ينفع هدف هذا هدف للأسف تصعر به النار لو اتخذ كده إننا ابقى طالبة علم يعني إننا ابقى الناس تقول عليا الاخت اللي مخلصة كذا وعملة كذا كيف وقد قيل اول من تصعر بهم النار ثلاثة منهم واحد طلب العلم عشان خاطر ايه عشان يقال له عالم ما ينفعش يبقى ده في حد ذاته هدف ده إلى العلم ده يبلغ الخشية ده اللي يبقى الهدف الهدف ايه؟ خشية الله اخش الصلاة عشان ايه؟ نفسي يبكي بقى كده بحرقة عايز اروح اصلي في الحتة الفلانية او اسمع كذا وكذا عشان قلبي يتكسر يعني نفسك يبقى تبكي حلو قوي البكاء من خشية الله ينفع يبقى هدف لا البكاء حال يعني حال يعني حاجة بتعرض ممكن الرحمه تنزل تنزف لا نفسك بكيت لكن المهم ايه؟ الخشية مراقبة الله في السر والعلن. احنا دايما بنمسك فين في الظواهر بنمسك فيه الحاجة اللي من بره العوارض ممكن واحدة تقول انا نفسي ابقى داعية النهاردة احنا عندنا عجز شديد في الاخوات اللي ممكن فعلا يبقى ليهم دور في الدعوة ومش لقي حد يقوم بهذا الدور على الوجه الاتم اللي مهمومة بطلب العلم العلم للعلم يعني والجانب التربوي رايح خالص فالكل يشتكي أنا بتجيلي رسائل من أخوات قدي كده يا شيخ نحن نفتقد التربية الإيمانية المعلمات جزاهم الله خيرا بس هي المعلمة برضه ليها زوج عايزة تشوف أموره وليها بيتها فيضوبك بتديني ساعتين تلاتة أو مهمومة بجانب ومش قادرة تجيب الجانب الآخر فين التربية الإيمانية مين اللي يربينا تربية إيمانية حقيقية عندنا نقص في هذا فتيجي انت تقولي أنا لها أنا لها جزاك الله خيرا بس عشان خطره ايه؟ هو ده السؤال انت عايزة تقفى على الثغرة دي ليه؟ عايزة علشان تبقي لكي سيد قال إبراهيم بن أدهم ما صدق الله من أحب الشهرة محبش ان أنا بقى الناس تقول أنا فلانة أو أنا المعلمة فلانة أنا شفت الواقع ده مع إخوة وآخوات أول ما ترملهم النية دي تقول له أنا مثلا أنا بعدك عشان يا أخي تبقى في مكاني د يقول لك أيها أنا عايز أرأى كده يعني هو حاطط فين الكرسي وهي نفس الكلام نفسها تبقى في المكان ده هدف في حد ذاته يا جماعة وسيلة يا جماعة وسيلة ليس هدف عشان كده مشايخنا بيقولوا ليست مشكلة هذه الأمة مشكلة وسائل المشكلة مشكلة أهداف طب مثال بسرعة بس كده عشان أأكد على معنى ده لأنه ده أهم معنى عايز أوصله دلوقتي الصحابة لما يعدوا يجيبوا الجلود ويكتبوا عليها القرآن طب يعني ما كانش ليه في عصر الصحابة كمبيوتر ويبقى فيه وسائل سهلة فيه ان هم يكتبوا الأحاديث والقرآن ويبقى يحفظ حفظ زي ما احنا بنحفظ دلوقت حفظ إلكتروني على أفضل ما يكون ليه ما يبقاش كده ليه تسمعي ان الرجل من المحدثين يطلع أربع شهور يجيب حديث ويرجع هو ده مش وقت بيضيع القصة مش وسائل القصة أهداف هما كانت عندهم أهداف وفقدوا الوسائل فأعزهم الله إحنا عندنا وسائل وما عندناش أهداف فعشان كده خايبين. إحنا في وقت من في بداية طلب العلم كنا بنروح نجيب الشرائب بتاعة مثلا الشيخ بن عثيمين نقعد نحفى عليها في البلد وتروح تستعير الشريط من مسجد وقال لك ما تسجلوش تكتبوك كلمة كلمة أنا عندي إلى الآن كده مذكرات قد كده ودلوقتي الأمر ما فيش أسهل من كده تخش على أي موقع وتجيبي كل اللي انت عايزاه واستوانات بجنيهات قليلة تجيبي فيها علمك غزير والكتب دي كلها دلوقتي فرغت واوا بس أنا بقول إن نعمة ربنا عليا إن في الوقت ده إن أنا اشتغلت كده لإن هو ده أركس حاجة عندي إلى الآن قصة ما كانتش وسائل دلوقتي بقى فيه وسائل من كل النواح لكن غابت الأهداف فعشان كده ما في عمل فهمتوا المعنى ده؟ طيب ايه الهدف؟ ايه الهدف اللي انت عايش عشانه؟ ده سؤال مهم قوي قوي قوي محتاجين فعلا على بسطه نفكر فيه كتير انت عايش عشان ايه؟ انت فعلا عايش عشان تحقيق العبودية انت ممكن دلوقتي تقولي لي طبعا وما خلقت الجنة والانسة إلا ليعبدون المعنى يتقلب اللسان بس بالله عليك هل انت تحقيقي قول الله؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هل أنت بتحقق العبودية في تعاملاتك في سلوكياتك في أدبك في تربيتك لأولادك في معاملتك لزوجتك في معاملتك لأهلك هل بيتك بقى فعلا رمز لتحقيق هذه العبودية البيت بقى خالي من المنكرات البيت بقى فيه مصحف وكتاب وشريط وبقى فعلا يحقق في ظاهره معنى العبودية العبودية والله لا تنتهي عند الحجاب أو النقاب لا تنتهي عند زوج صالح العبودية لا تنتهي بانك تخلص اكتف في العقيدة ولا اكتاب في الفقه ولا تجيد القرآن عمر ما العبودية ستتوقف عند ذلك العبودية يا أختها ينبغي أن تكون في كل شيء في حياتك أنت بتفتكري ربك قدي إيه في يومك بيجي على بالك كده لو قعدت بينك ومن نفسك باللعبك بتسرحي فيه يعني تعود كده يجي ربنا على قلبك تستشعري قربه فتخافي وتهابي بس أنت عرفها بصفات جماله وانت بتحبيه وبتتحبي تتقربي ليه عرفها بصفات الرحمة والعفو بصفة الود عرفاه حسيتي بالمعاني دي في حياتي كتير فعشان كده لما بييجي ذكره ذكر الحبيب ذكر الحبيب للمحبوب يعمل فيه يعني الواحد كده أنا دايما أقول للإخوة أبقى عارفه يمسك سماعة التليفون ويتكلم طالما بيبتسم قوي كده يبقى بيتكلم مراته ذكر الحبيب بيخلي الواحد دايما يبقى فرحان كده ومبسوط ده بس أيام العقد بس <تصفيق> وبعد العقد ما فيش الله واستعان <تصفيق> ذكر الحبيب يخلي الواحد مبسوط وارحام لو ذكر الله أمامك بيجي الإحساس ده إحساس الحب والجلال والعظمة ولا المعاني دي مش موجودة خالص هو ده يا جماعة العبودية اللي احنا بنبحث عنها إحدى الأخوات ردها الله إلى دينه ردا جميلة خلعت النقاب وكان السبب المرة دي بقى شكل من غير النقاب وحش السبب هي بتقول نفسي ألبس أكون حرة في لبسي يعني مثلا عايز ألبس عبايات ملونة زي ما عايزة أمشي في أي مكان ومع أي حد زي ما عايزة مش عايزة قيود مش عايزة تحكمات مش عايزة إفعالي ولا تفعلي عايزة هيبقى حرة عايزة أبقى في أي مكان أعط فيه براحتي مفيش بقى واحدة تقعد تبص لي أنت منتقي ما يصحش تعملي كده ما ينفعش تبقي كذا الشبهة بتقول إيه؟ العبودية تتنافى مع الحرية والقصة مش كده خالص القصة في الحالتين عبودية بس المرة دي, دي عبودية لله والمرة التانية عبودية للهوى هي بتقول إيه؟ إلا أنا عايزة اللي يخطر على بالي مش مهم بقى ربنا يرضى ما يرضاش ما بلاش التحكمات والقيود دي عايزين إيه؟ نصلي خمس صلوات نصلي بس مش لازم أبقى كده سيبوني براحتي طيب نقول لها الحرية بهذا المفهوم عبودية للهوى وربنا قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة عرفة يعني إيه اتخذ إلهه هواه قتادة كان يقول هو الذي كلما هوا شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أتاه بالله ده ما بيحصلش في أنا نفسي في حاجة يبقى عاملها حتى العبادة بقت هوا حتى النقاب بقى هوا بهذا الاعتبار أنا عايزة ده لو والله عايزاه بس عشان يرضي ربك أكيد ربنا سيصدقك من صدق الله صدقه يبقى القصة إيه؟ قصة عبودية هوى واللي بتقول كده دي حال المنتكسة قلبا ما هو في انتكاستين في انتكاس ظاهري اللي هو كان بيصلي وشاء بالصلاة اللي كان بيحضر دروسه وبطل دروس اللي كان بيقرأ قرآن وما أشي يقرأ قرآن حاجات ظاهرة وفي انتكاس باطني اللي هو بيعمل الأعمال دي بس كان بيحس ودلوقتي ما بقاش يحس الانتكاس ده سببه ايه؟ سببه المخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في صحيح مسلم يقول تعرض الفتر على القلوب كعود الحصير عودا عودة فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء عملت زنب وما خدتش بالك قلت كلمة فارغة وما كانش يعني متكلم اللي الواحد يراقب نفسه قوي عليه كل كده في حق وحدة مش خد بالك أو يعني حاجة ما التفتش إليها صفيان الثوري قال منعت قيام الليل ثمانين ليلة ذلك بأني مررت على رجل فقلت في نفسي هذا مرائي اتمنعت بها ثمانين ليلة أم البقى الباي بتاعنا باي أم القلب تعب ليه اتحطت فيه النقطة السودة الشاهد النبي ألف الآخر والآخر اللي هو صاحب هذا القلب قلبه إيه أسود مرباد متغير كده للون الرمادي كالكوز المجخي عامل زي الكوز المنكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه يبقى تعرفي على طول لما تيجي الكلمات دي يبقى دي حالة وحدة انتكس قلبها أولا أنا باقي من أعرف أنه حينتكس ولا لا؟ أول ما يبتلي يقول لي الإخوة دول كلهم حشين والأخوات دول كلهم بينهم وبين بعض يا ستير تعال أشوف بيتكلموا على بعض إزاي في غيبتهم وكل واحدة شيلة من الثانية وعمل نفسها قدامها مش عارفة إيه ماشي ممكن يكون الواقع ده في حاجات لا يخلو منها مجتمع بس هي المشكلة انه لما بيبص على الجانب الاسود دائما ده دا معناه انه هو في الاخر خالص حينتكس حيقع لانه خلاص بيقولك ادي الناس الكويسين اللي انت بتقول عليهم كويسين دول فيهم وفيهم فيسيب الدين خالص اشرب من هواه. يبقى اللي بتقول انا عايزة ابقى ده شبهة اساسها انتكاسة القلب من ناحية وعبودية الهوى من ناحية وهذا ليس معنى العبودية اللي احنا بنتكلم عليه العبودية لله تحقيق المعاني دي اللي هي الذل التام لله الحب التام لله كل أعمالي بوظفها إن أنا أبقى أكثر ذلا لله هقولك تربية الرب إحنا عم نتكلم دي دروس تربية تربية الرب دي أعظم تربية أنا ممكن أديك من هنا للصبح دروس وفهمك آفات النفوس وأمراض القلوب في بسكة تانية وربنا يريد بك الخير بس انتي مش عايزة تتطعضي والسعيد من وعظة بغيره انتي لسه عندك مشاكل مش قادرة تستوعب الكلام ده تربية الرب يبقى يبتليك ببلاء بعض الاخوة كانوا بتولي ببلاء شديد له شوف انت مشكلتك الاساسية ان انت عندك زرة الكبر اللي متكلم عليها دي شوية عجب وانا من هنا للصبح لو قعدت اقولك تواضع السم جوه القلب مش عارفين نطلعه من حسن توفيق الله لهذا العبد انه يبتليه فيئن ويحس هي دي سر حكمة البلاء فالقلب خربان والظاهر كويس ده كده هيوقع فيبقى من تربيت ربنا للعبد ده ان هو يبتلي فهمتي ليه ربنا قد يبتلي فمن دلوقتي الكلام ده مهم قوي ان احنا نفهمه ونحطه جوانا وناخد زي ما اتفقنا قرارات وهي دي بقى الوقفة التانية اللي انا عايز اتكلم عليها ازاي نحقق العبودية ازاي ناخد خطوات عملية لتحقيق هذه العبودية اللي هي تبقى الخطوة التانية بعد الحجاب والنقاب وتبقى على طول طول حياتنا قاعدين بنهدف بيها خطواتنا في الطريق ازاي؟ تعالوا نرجع كده نشوف ربنا رب النبي وأصحابه كيف؟ تعالوا نشوف الآيات اللي نزلت في الأول نزلت ايه؟ سورة اقرأ وبعدين المدثر وبعدين كويس ايه. اقرأ عنوانها ايه؟ العلم ادي أول خطوة المدثر عنوانها إيه الدعوة قم فأنظر المزمل عنوانها إيه العبادة اللي هي سورة العصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصدق أنا بس النهاردة عايز عمل إسقاطات أخرى للأيات دي خلنا في الأولى العلم اقرأ إزاي نتعلم العلم النافع هو ده اللي أنا عايز أتكلم عليه طب من عارف أنت هتقولي لي من حضرت دروس وسمعت وعرفت والمفروض الواحد أول حاجة يبتدي بها التوحيد تعلم أنه لا إله إلا الله وأعرف الفرض العين عليا في الفقه وأحسن التجويد أن أنا أعرف أقرأ تمام تمام أنت بتتكلمي عشر على عشر بس الكلام ده كله متوظف فين تعالي شوفي كده ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل سيدنا موسى إلى فرعون قال إيه اذهب إلى فرعون إنه طغى الراجل ده دلوقتي عنوان للطغيان صح؟ طغيان النفس تمام؟ الطغيان ده اللي هو ممكن يبتلى بيه أي واحد مننا يبقى صورة زي صورة فرعون بس واخد منه حتى يعني وهو أمتى الإنسان بيضغة لم يبيستغني عن الله كلا إن الإنسان لا يضغة أرأه استغنى نزلت دي في سورة إيه جماعة في سورة العلق اللي هي سورة أقرأ يعني من الأول خالص نزلت الآيات دي علشان تنبهنا للمعنى الخطير ده إن أخطر حاجة تعوق الإنسان عن ربنا طغيان نفسه وأمتى بيضغة لما لا يفتقر إلى الله لما بينصى ربنا وبيستغني وهو إمتى بيستغني لما يحس بنفسه وإمتى بيحس بنفسه لما يبقى عنده شوية فلوس لما يبقى عنده شوية قوة لما يبقى عنده تميز عن الباقية بشيء فينشغل بهذه النعمة عن المنعم صحيح؟ أدي أول شيء طغيان النفس عالج ربنا المعنى ازاي؟ قال له اذهب إلى فرعون إنه طاغا فقل هل لك إلى أن تزكى؟ يبقى التسكية أولا ولا لأ؟ يبقى التسكية قبل العالم يبقى الأول خالص أمهد الألب أطهر الألب وبعد كده حط فيه علم. إيه اللي بيحصل إنتي بقى بتعمليه؟ تبتدي تشتغلي في العلم. يلا يا جماعة عايزينك تخلصي الكتاب الفلاني في العقيدة. ناخد مع بعض مثلا متن زي الطحوية ولا متن العقيدة الوسطية ولا ناخد كذا أو كذا. جميل جدا ممتاز. هاخد شرح على كتاب التوحيد مثلا. انت قاعدة بتحطي الماء الطيب الجميل ده بس في قلب تعبان. فعشان كده المية بتنزل وما بتطلعش القافة. لإن أنا دايمًا بقول إن الأفاف على نوعين. آفة عم زي الواحد ما يكون عنده مثلاً شارب كوباية شاي مثلاً أو عصير أو أي شيء، فلسه فيه بقايا. بيعملوا إيه عشان ينظفوه؟ بيحطوه تحت الحنفية، صح؟ ينزلوا المية عليه، يطلع بقايا العصير ده، صح كده؟ طلعت الآثار. فدي حاجة خفيفة تتشال لو حطيتيها تحت الحنفية دي. الحنفية اللي انت حطيتها دلوقتي اللي هي العلم، اللي انت عارف نزله، القرآن اللي بتقريها. الذكر اللي أنت قاعدة عليه. لكن في حاجة بالظبط كده لو احنا سيبنا كوباية الشاي دي شوية او كوباية العصير دي وقت شوية لغاية ما البقاية دي مسكت قوي في الكوبايه تيجي تنزلي عليها المايه مسك انزل عليها مايه ثاني مفيش ده انا لازم بقى اجيب سلك واجيب مش عارف ايه واستخدم منظفات علشان خاطر يطلع المعنى ده هو ده بالظبط فانت قاعده تحط في قلبك علم علم علم وكلام جميل وحاجة طيبة قوي محدش هيقول اي مشكله فيها لكن للاسف الشديد على قلب تعبان المطلوب أستشفي بهذا العلم يعني وانا قاعدة بتعلم كل شوية بشوف ها أنا النهاردة تعلمت عقيدة عرفت ان التوحيد ده على ثلاث أنواع توحيد ربوبية وقلوهية واسماء وصفات جميل ربوبية بالله عليك لما تعلمتي ان توحيد ربوبية انك تثبتي لله انه هو الخالق الرازق المدبر المحي المميت بقى قلبك فعلا موقن بالمعاني دي بقيت في ركوعك بتقولي سبحان ربي وبتطلعها من جوة جوة قلبك وانت مستشعرة رب دي يعني خالقي ورازقي ومحيي ومميتي سبحانه وتعالى مدبر كل أمر فبفوض أمر كله عليه ولا العلم ده تحط في الدماغ وبيتقلب باللسان ولا وزن له في القلب لما تقلك ان لا إله إلا الله يعني لا معبودة بحق إلا الله توحيد الألوهية توحيد القصد والطلب بقيت فعلا لا محبوب في قلبك إلا الله ولا تذلين وتخضعين إلا لله ولا برضو إحنا بنسمع إن توحيد الألوهية هو ده بقى اللي افترق به أهل الإسلام عن أهل الكفران وهو ده اللي بيميز وهو ده الذي أعرض عنه المشركون والكلام اللي احنا بنقرأه في كتب العقيدة جميل الكلام ده مهم ولازم تعرفه وتحطيه في دماغك لكن فين قلبك؟ فين التلقي الصحيح للعلم النافع وصلت يبقى أنا عايز علم عايز اقرأ بس عايز كلام يخش جوه قلبي عشان كده أنا عايز احط لك برنامج عملي مش عايز اقول كلام نظري عايز انه تصير مادة من المواد مستقلة مادة الاسماء والصفات يعني يبقى عندنا عقيدة نتعلم فيها اصول الاعتقاد ويبقى في مادة مستقلة خالص بندرس فيها الاسماء والصفات ليه عشان قالوا أصل الأصول معرفة الله تعالوا كده في أي كتاب من كتب العقيدة واقروا الكلام ابن القيم في أكثر من موضع من كتبه يقولك دايماً إيه ومعرفة الرب تكون بمعرفة أسمائه وصفاته طب وإنت تعرفي إيه من أسمائه وصفاته وبتتعبدي لله منها بقد إيه تعالي أسألك في أي اسم أسماء كده ممكن لا تخطر لك على بال معانيها المقيت إيه المعنى المقيت المقيت من القوت مش من الوقت الناس بتفهم المقيت يعني اللي بيوقت الأشياء لا المقيت من القوت القوت ده كأنه بالضبط كده اللي بياكلك ويشربك مش بياكلك ويشربك الأكل والشرب الحسيين بس والمعنوي كمان فمن غير المقيت قلبك ما يحيش بتحس كده في حية قيوم المعاني دي بتتعبد ربنا باسم الشكور انه زي ما ابن القيم بيقول نقلع عن شيخ الإسلام إذا لم تجد بعد العبادة إن شراحا وسرورا فاعلم أن العمل مدخول العمل مش مظبوط ليه؟ لأن الرب شكور ربنا بيشكرك على عملك فلازم تحس بأثر بعد العمل بتحس بالمعاني؟ فين يا جماعة الأسماء دي من حياتنا؟ فعشان كده عايزين برنامج عملي نجيب كتاب من كتب الأسماء وصفات على رأسها النهج الأسماء مثلا وإحنا عاملين سلسلة موجودة وموجودة على النت ممكن تبتدي تسمعيها شيئا فشيئا وأنا بهتم قوي بحظ المؤمن من الأسماء. اكتبي بقى المعاني الطرباوية دي وتدرسيها مش مهم ان شاء الله تغدي الاسم في اسبوع بس المهم يدخل قلبك عرفنا عايزين علم نافع حقيقي فعشان كده انا ركزت في قصة العلم قوي على معرفة الله سبحانه وتعالى باقي الكلام اللي احنا قلنا انه فعلم أنه إله إله, إله لله وأنا أتعلم عقيدة طبعا احط نفسي في مقراة واحسن قراءة طبعا وإننا أتعلم الفقه الضروري الاخوات لغاية النهاردة لسه في احكام في الطهارة بيقعدوا يسألوا في ألف ب وأخوات فوق العشرين وما يعرفوش الأمور الأساسية وما بتصلي الزاي وما تعرفش كذا وكذا وكذا وكذا من الأمور ومفترض دي أخته ملتزمة وبقالها سنتين ثلاثة ولسه مش عارفة تفقى هذه الأمور ما ينفعش ما يصحش ده الالتزام ده أبدا يبقى أول حاجة كانت في إقرأ كانت إيه العلم الموضوع التاني اللي أنا عايز أتوقف عنده تعالي بقى ناخد رشدة علاج مهمة قوي في تحقيق العبودية نأخذ خطوات عملية. ربنا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في المدثر إيه؟ يا أيها المدثر يعني إيه المدثر عارف قصة؟ دي. قصة إنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال دثروني دثروني دثروني غطوني غطوني صح؟ طبعا عايزك تتأملي كذا ما يقولوش ليه يا أيها النبي طب ما يقولوش لي يا محمد حتى يبقى الكلام كذا صريح ما يقولوش لي بأي معنى آخر. ليه يقول له يا أيها المدثر أنت تتغطى عشان تحتمي من ايه أنت بتتغطى عشان تستدفئ من إيه؟ عارفة كل دي أنا بقولها كتير أوي في المحاضرات الحنان والأمان عند الرحيم الرحمن الدفء كله عندي مين؟ عندي بيقوله كده يا أيها المدثر عارفة تاخدي فيها معنى جميل قوي. أنا بعلمك إزاي حتى تدفعلي مع القرآن لأن ده يحقق العبودي يا أيها المدثر تستشعري كده وانت بتقريها إن أنا رمي حملي عليه وبس تدفئ بحنانه وحنانا من لدنه. مش من الصفات صفات الله سبحانه وتعالى الحنان يبقى الحنان والأمان فعلا الله أمان كل خائف. فتبقى مش خايفة. حتخافي من ايه؟ طالما انت على طريق عمرك ما تخافي. يا أيها المدثر بعدين يقول له ايه؟ قم. قم دي أخد منها معنى على طول. برضو يحقق لي معنى العبودية اللي هو ايه؟ علو الهمة قم. عايزة تخش تنامي وتعبانة قوي بس في ورد قيام في رب نزل الآن في الثلث الأخير من الليل وبيقولك عايزة هل تريد شيئا عايزة تتوبي عايزة تستغفري عايزة أي حاجة يا بتصوري كده لو حبيب قوي ليكي ورفع صمعت التلفون بيقولك حاجة زي كده مش عايزة مني أي حاجة حتى ردي أجيبي يقولوله كفاية أنت مكفيني من كل حاجة حتى تقول له جزاك الله خير. ده البشر يعني. فربنا بيقول وإحنا ما بنردش. إحنا نايمين. إحنا نعسانين، إحنا سايبين الموضوع كله. ولا في الدماغ. أخت ربنا يكرمها. زيكم كده. بتقول لما سمعت محاضرة نجيناهم بصحر. أرسلت إليه يعني. بتقول في وسط الكلام. سمعت الأثر اللي فيه. قام يتملقني. يعني قام العبد يثني على ربنا. ويتودد إليه. تقول لي والله أنا صرت كل ما جي أنام الكلمة تخش جوه وداني مقدرش قام يتملقني ونا ليه ما أمشي دلوقتي أسني على ربي سيدي وحبيبي ومولاي قلت المحاضرة مثلا سمعها عشرات مئات آلاف الله أعلم ويمكن في ناس كتير كان نوضف عليهم كده بس نسبة وتناسبة دي الكلمة ليه دخلت هنا في قلبها وفي ناس تانية متغفلين تماما ليه ما يبقاش عندك غيرة لما تسمعي ان في ناس بتسبقك وانت عندك القدرة ان انت تعملي ونايمة في الخط قم فأنذر وبعدين وربك فكبر كبري ربنا بقى في قلبك الله أعلى وأجل عارف أبو سفيان لما يوم أحد وقعد يقول أعلو هبل أعلو هبل فقال ألا تجيبونه بصوا النبي صلى الله عليه وسلم بقى والحمية دي ما متؤومه هو يقول إنه هو الأعلى إنه هو الأكبر وبيتباه بآلهتي وانتوا عدين نيمين ألا تجيبونه قالوا يا رسول الله ما نقول قال قول الله أعلى وأجل كبر ربك في قلبك أيوة ربنا أكبر من جوزك أيوة ربنا أكبر من أهلك أيوة ربنا أكبر من صحبتك أيوة ربنا أكبر في قلبك من كل شيء فلما يبقى كده جوه قلبك يتولد عنه العمل يبقى دافع ان انت تقوم يتنفذك بقى الكلام التاني اللي جاي وربك فكبر وثيابك فطهر الثياب ده اللي هو الثياب والعلماء بعض تفاسير الصحابة والسلف على ان الثياب القلب قالوا الثياب القلب وجابوا عليها شواهد من كلام العرب انه يشبه الثياب بالقلب يبقى عندي حكتين طهارة الظاهر وطهارة الباطن هو ده اللي احنا عديم نتكلم عليه من الصبح طهري قلبك فيتحطي في الإيمان وصلت وثيابك فطهر والرجز فهجر الرجز ده اللي هو الجاهليات بتاعتنا امحي الجاهليات دي من دماغك تماما انسيها وهجوريها وقوعي تعودي ليها وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يخذف في النار واحدة من المنتكسات كان السبب الأساسي في أنها انتكست إيه؟ لم تذق حلوة الإيمان ما مدقتش هي قاعدة بتسمع بس من الدروس زي كده وانتوا قاعدين يعني بتثبتونها قاعدين تقولوا حلقة إيمان وكلام وجميل وكلام ما فيش أحسن من كده لكن في الواقع أنا مش حاسة بأي حاجة من اللي انت بتقولها دي خلينا صرحة معك طب وانت مش حاسة ليه في حاجة في المعادلة غلط المعادلة بتقول ثلاث حاجات أن يكون الله ورسوله وحب إليه مما سواهما انت ربنا أحب إليك بتقولي أه طيب وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. أخواتك دلوقتي. بقوا أحب إليك من أهلك إخواننا أحب إلينا من أهلينا إخواننا يذكروننا الجنة وأهلنا يذكروننا الدنيا بقى كده بتحب المرء لا تحبه إلا لله ولا للمصالح التالتة دي هي دي لنا توقفت عندها قوي بتتفكري في بعض الزنوب وفي بعض الأشياء اللي انت عارفة أنها غلط ولسه مش قادرة بطليها. أي مكان كل واحد بقى اللي كانت بتحب تسمع أغاني ومش عارفة أي لسه غائة النهاردة مش عارفة اللي كانت عندها مشكلة في الاختلاط لغاية دلالي برضو بتتصرف في التعامل مع الرجال مش بضوابط شرعية لغاية النهاردة لسه هي برضو نفسها الناس تقول عليها كذا وكذا بتعمل شوية تصرفات وسلوكيات مش مصبوطة خالص لسه برضو هي لسانها مش أدرى تضبطه خالص لسه برضو بجيب في سرت الناس وما بتكرهشده فلسه ده في الألف فعشان كده ما بنوصلش الجاية دي بقى هي موضوعنا النهاردة كله ولا تمن تستكثر مش كفاية ان انا البست انقاب عايزين ايه تاني؟ يعني بعد المجاهدة دي كلها ولسه كمان بتقولي ده انت لسه في اول الطريق كفاية ان انا البست انقاب وانتي بينك وبين ربنا يعني يا رب بعد ما انا خلاص صهول تزمت وبقيت كويسة والحمد لله بقيت محافظة على اورادي وبقيت كويسة كذا وكذا ابتلى باللي بتلقات دي والنهاردة الاخوات بيبتلى وببتلق إما توفقش في زواج أي كان أي ابتلاء فهي بينهو بالنفسها قاعدة تراجع أمورها كده وتقول طب وليه أنا يعني أنا لما كنتش منتقبة ما في ناس عايشة كويسة أول حاجة هو أنت على ربنا بالنخط لا ما بيمنش لا بتمني كلامك ده بيقول من أنت كل شوية بتفكري في عملك والتفكير في العمل يحبط العمل أنا بحفظها للناس لأن علمت القبول عمل لا ترعيه بصرك ما تبصش عليه ولا تحدث به نفسك وتحتقره في جنب نعمة الله هذا العمل المقبول غير كده انسى عمل لا ترعيه بصرك ما بصش عليه ولا تحدث به نفسك وفي نفس الوقت ما تتكلمش على عمل ده وتحتقره في جنب النعمة هو ده العمل المقبول عند رب العالمين فطالما أنت قاعدة بتقولي أنا انتقبت أنا بقيت تصلي قيام أنا بقيت تحضر دروس أنا بقيت كذا ليه بقى ما بيدينيش اللي أنا نفسي فيه ما قلنا بقى من الأول خالص انت نهيتك ما كانتش تحقيق العبودية انت الحاجات دي اللي انت بتدوري عليها دلوقتي عشان كده ربنا بيعلمك الدرس ده يبقى يا جماعة المدثر ادتني القوانين الخاصة دي والرجز زافه ولا تمن أن تستكثر ولربك فاصبر ومحتاجين صبر ان هو ده يكون الدعامة الأساسية اللي بن عليها العلم والعمل تيجي بقى المزمل تحط أربع حاجات هو ده البرنامج العمل اللي إحنا عايزين نتفق عليه النهاردة دي الوقفة اللي إحنا عايزين نحقق بها العبودية عمليا المزمل قالت أربع حاجات قالت إيه؟ قالت قم الليلة إلا قليلة أدي واحد أدي قيمين قالت ورث للقرآن ترتيلة أدي اثنين ثلاثة قالت واذكر اسم ربك أربعة قالت وتبتل إليه تبتيلة قولي الكلام ده فيه نقاط نتفق على برنامج عملي من خلال النقاط دي عايزين قيام وعايزين قرآن وعايزين ذكر وعايزين انقطاع لله أربع حاجات نقوم عليها دينا ونحقق بها العبودية ويبقى هو ده إجابة سؤال درسنا النهاردة ماذا بعد النقاب واحد قيام وأنا عايز قيام مش اللي هو ورد بتقديه خلاص أنا عايز قيام تنقطعي فيه لله تحصي فيه بعنا التبتل برضو تقفلي على نفسك خالية بينك وبين الله أنا مش عايزك تحسبيه هاي تقولي أنا قمت الليلة النهاردة بجزء أو النهاردة أنا قمت بنص ساعة أو ساعة أنا عايزك تدخلي كده تقضي وقت جميل في مناجات ربك كل حاجة تتزاح من ذهنك وما يبقاش قدامي غير ربنا تقولي الآية مرة واثنين وتلاتة وعشرة احفريها في قلبك آية تكوني قلتيها مثلا في الورد احفظيها وقوليها مش حفظها قليها من المصحف بس تعد تكرريها على قلبك حس يا قلب بقى حس قد ايه ربنا عظيم وجليل وكبير ومتعال وربنا شكور وحميد وعفو وتواب حس يا قلب بقى من ربنا عشان فعلا جوايا أحس بالمعاني دي أمسك آية وأحفرها في قلبي ينفع نعمل كده ناخد أي ورد بس المهم إنك بتصلي الليل بهذه النية طهارة القلب والأمر الثاني إني أحفر معاني الإيمان جواه معرفة الرب ومحبة الرب ماشي؟ كل واحد بقول اللي بيحس به أنا مش عايز أقوم عليك حاجات عشان أنا عايزك أنت تحسي يعني أنا ممكن إحساسي أنا يختلف عن إحساسك يمكن إحساسك أنت أعظم مليون مرة حسيت معاني جميلة في آيات يمكن لا تخطر لي على بال ده فتح من عند ربنا سبحانه وتعالى بقى. اتنين قراءة القرآن اتفقنا نقرأ زي القرآن عايزين كم كيف عايزين كشكول آيات استوقفتني وانت بتقري كده بتطلعي معاني مهم قوي عشان قلنا الآيات دي هتنفعك بعد كده تحفريها جوه قلبك وفي نفس الوقت لما بتز مش ان انت بتقري كتير وخلاص لأي حاجة بنية تطهير القلب فكرة الحنفية اللي فوق الكباية اللي فيها شوية بقايا العصير دي أو كذا هو ده بالظبط إراية بنية ان انا دز المية كتير قوي على القلب ده عشان ينضف شوفي ربنا قال ورد في التربية الإيمانية ما ينفعش هنا إراية الحدر إراية الحدر دي حاجة أقولك في رمضان انا عايزك تختمي كل تلات أيام انا عايزك تختمي كل اسبوع اقري كتير اسمها جمع الحسنات لكن دلوقتي لك لا دلوقتي بقولك اقري إراية توصل جوه قلبك ورطل القرآن ترتينا عايز ذكر ذكر على لسانك لغاية ما تبقي لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اليوم سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة بالله عليك وانت قعدة دلوقتي وبتسمعيني ليه لسانك مش شغال ليه زهد في الخير انت مش فهم يعني يعنيه سبحان الله وبحمده دي نخلة في الجنة ده نخلة في الجنة ده الساق بتاعه من ذهب يعني حاجة عظيمة وجميلة وانتي هتتحصري قوي لما تبص تلاقي جنان الصالحين مليئة بالخيرات وانتي الجنة بتاعتك يا رب بس ان شاء الله كلنا يا رب نكون من اهل الجنة وما نبقاش عندنا الدنية دي ان احنا كل واحد يقول يا عم ادخل بجنة وخلاص ما هو بعد كده هتتحصري هتقولي يا كانت ثانية ثانية هاول بيها سبحان الله وبحمده كان زماني دلوقتي مستمتع بالجمال والخير ده ليه انت زهدف ده عايزك تركزي دايما أنا بوصي بالكلام ده كل مرة بنحاول نغير في الطريقة عشان تجيب تأثير أكتر نوصيب أهم شيء كثرة الاستغفار النهاردة لسه بنقول النبي قال صلى الله عليه وسلم للنساء يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار هتحطي أكثر دي ترجمي هنتي أنا مش هترجم مية النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه مئة مرة الإخوة فضل الله وأخوات عملوها في رمضان اللي فات واللي قبليه 12 ألف استغفار بتعوير سيدنا أبو هريرة في ساعتين وأغلب الإخوة والأخوات بعد كده كانت في النتائج قالوا في الآخر خالص كان أفضل الأعمال اللي أثرت في قلوبنا الاستغفار وأنا عملت محاضرة ممكن تلاقوها دولة عنات اسمها أول الطريق الاستغفار واستشهدت على الكلام ده فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه فالاستغفار قبل التوبة فأول الطريق الاستغفار فإحنا عايزين نجدد إيماننا ونجدد التزامنا فنعمل إيه؟ عايزين ورد استغفار كبير ينفع لو أنتوا بقى بجد أخواتكم بمعنى الكلمة وفعلا واخدين الموضوع بجد يبقى بقى أوراة حقيقية أنا مش مهم العدد احنا لسه قيلين العدد ده من باب التربية من باب أن أنت بتقهاري نفسك على حاجة علشان الناس على ثلاثة أنواع منهم المغبون والملعون والفائز المرحوم الفائز المرحوم ده بيعمل إي والمغبون النهاردة زي مبارح الملعون النهاردة أسوأ من مبارح فدلوقتي الحال كده انت النهاردة مثلا استفرت ألف مرة فعايزين بقى يلا زيهم ونزيد كمان ممكن نفس العدد بس بدأتي تحسي الاستغفار مبارح كان كده بالسنة بسرعة النهاردة بقى أحلى بقى فيه تأثير أقوى يبقى النهاردة أحسن فكل يوم بنتقدم لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر عايزة تتقدمي ولا ترجعي عايز يبقى الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية عايز تبقى فوق عند ربنا سبحانه وتعالى في الدرجات العليا ولا تبقي في الدرك هو ده المعنى عايزين استغفار يا جماعة يبقى الذكر استغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب نزول الرحمة وانت عارفة الرحمة دي البنزين مش هتشتغل تغلى بيها فاحنا محتاجين رحمات يسني عليك الله في الملائكة الأعلى والملائكة تقول الله اغفر لها الله ارحمها سبب عظيم للرحمة والمغفرة فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلم وأفضل الصيغ فيها أن تجمع فيها ما بين الصلاة والتسليم ممكن تقول للهما صلي وسلم وبارك على نبينا محمد مثلا عشان قالوا أن ربنا قال صلوا عليه وسلموا تسليمها لما تجتمع الصلاة والتسليم أعظم من الصلاة فقط ننوع ما بين الصيغ ما بقاش صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد, الله على محمد وخلاص عدت شغاله بس لا أنا عايز أحس قلنا سبحان الله وبحمده دي الحبيبة حبيبتان إلى الرحمن سبحانه الله وبحمده سبحانه الله العظيم مش لسه كنا بنقول انت ربنا منن عليكي بنعمه عظيمه قوي ان انت تقربتي لربنا بالنقاب عشان ربنا بيحب الحياء والستر فانت هتتقربي ناخد خطوة كمان في الحب مش احنا قلنا القلب ده بيتحط في الحب وبس عايزين نحط حب كمان لله عايزين تعلق أعمق بالله عايزين فعلا تبقى محبة الرحمن هي المستغرقة للقلب اعمل ايه اتقرب اليه بشيء بيحبه ايه الشيء اللي بيحبه حاجه من جملتها الحبيبتان دول ما تستهونيش قاعدة مهمة قوي في التربية لا تحقيرن من المعروف شيئا يعني هي دي اللي هتخلص المشكلة أو والله هي دي اللي ممكن تخلص المشكلة انت مش دارية أنا والله ساعات الواحد كده بيلاحظ من نفسه مثلا ممكن أروح أخذ بعضي وروح في زيارة الأحد مشايخنا أرجع بقلب ليس بالقلب الذي ذهبت به وأخذ في نية رؤية الصالحين السلف يقولوا إيه كنت إذا وجدت في قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع كده يعني هي دل اللي تخلص المشكلة آه والله بيتصعب بتخلص المشكلة وتلاقي الواحد بعد كده بقى عنده نشاط كده وفاء وقت تاني أقول ما بينفعش معاي أنا إلا ألف استغفار مثلا أنت يمكن ينفع معاك مية يمكن ينفع معاك عشرة أنا بقول كل واحد وح أخوال قلبه طالق تشتغلي عليه تلاقي أصر اختلف فوقي بقى كده وبقى عندك نشاط وعايزة تشتغلي تاني وربنا يبارك لك في وقتك ويعصمك من الفتن ويبعد عنك كل المشاكل اللي أنت عايشها النهاردة واللي أنت حطها شماعة كل شوية بتعلق عليها كل مشاكلك تقولي أصل حعمل إيه؟ ما هو مبتلاب كذا أصل حصل كذا أصل أهلي مش عايزين أصل والدتي مش موافقة أصل أصل أصل أصل وهو ربنا سبحانه وتعالى مش ربك يعني وليك يعني ربنا سبحانه وتعالى مش قادر أنه يصرف هذه القلوب مش القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء وما للمعاني دي احنا راحت منا فين فين اليقين اللي احنا عايزين نتعلم فيه فهمتي ي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استغفار تسبيح تحميد اذكر صباح ومساء مفيش أخت ما تقولش الاذكار الصباح والمساء ما تبقاش أخت ما تبقاش أخت اللي ما تحفظي أقل حاجة المفروض يعني خمس اجزاء أخت في أول سنة سنتين انت لسه بتعملي ايه خمس اجزاء تحفظيهم ده أقل حاجة وما تبقاش أخت اللي ما بتقولش الاذكار أنا نفسي نبقى في وقت زي كده لما نيجي مثلا قبل المغرب ولا حاجه يبقى دايما كده لا اخوات خلاص احنا دلوقتي مفيش اتصالات قبل المغرب بربع ساعه مفيش اتصال في الوقت بتاع الفجر ان الاخت دلوقتي بتقول الاذكار ايوا مال هنحيل معاني دي ازاي انت بتحلم انت, انت بتقول كلام فين بقى لما يتنفس؟, ليه ما يتنفس بالله عليك يقولي لي دلوقتي ليه ما يتنفس ليه ما نحققش معاني العبودية كده اخر معنى وتبتل اليه تبتيلة انقطعي لله لازم يبقى لك قعدة تقفلي عليها قطك واستشعري بقى معنى حل وقوي هو مخيف بس مهم استشعير ظلمة القبر أيما هو تذكر الأخيرة دي هي اللي حتيحي القلب إن القبر حيبقى هو ده بيتك اللي هتعود فيه متر في متر ما تغطريش أنت سكنة فين ولا أنت مين ولا أنت عندك إيه كل ده رايح وزايل الواحد لما بيقف قدام القبر ويبص كده ويكون لسه مثلا نفسه تهفو إلى أي شيء من الدنيا يقول إيه ده كثير من الإخوة يبقى قاعد واقف معايا ويكون مثلا هيجيب عربية جديدة ولا مثلا لسه بيجهز بيته ولا بتاع يجي يقف يقول لي وانا طاحن نفسي في كل ده وكل ده في الآخر خالص زائل أنا ما عملتش للحظة دي ليه والكلام ده ما حدش بيحب يسمعه طب وانت مش عايز تسمعيه ليه مش هي دي الحقيقة ان دي أخرتها هي دي أخرتها أنا بقف على القبر مع الاخوه اقول لهم الكلمتين دول وبس النبي وقف قال يا إخواني لمثل هذا فاعده بس اخرتها كده والله مش عايزه ليه تحس بالمعنى ده يا جماعة محتاجين نحي قلوبنا بالأمور دي آخر حاجة عايز أنبه عليها خاصة بالجدول العملي ده خدنا النقطة الأساسية فيه سواء من علم سواء من عمل سواء من تفاصيل خاصة بالأعمال عايز أتكلم على حاجتين بسرعة أول حاجة عمل البر عايزين يا جماعة أسبوعيا الأخوات كده اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن عليهم وليهم يعني شيء من الوقت يجتمعوا مع بعض أول حاجة خروجة لمستشفى ماشي تروح مستشفى عشان تعود مريض وفي نفس الوقت تحيي قلبها من عاد مريضا خاض في رحمة الله جميل خروج التانية خروج الملقة خروج الملقة دي علشان نطبق حديث اتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك امسح على رأس اليتيم واطعمهم من طعامك يل قلبك وتدرك حاجتك عشان على لك القلب ماشي تروح وتعود مع الأطفال الصغيرين وتلعبوهم وتأكلوهم وتقضوا معه وقت طيب وتستنزلوا بها الرحمات الخروجة التالتة دليل المساكين تروح في أي مكان معين يكون برضو بالضوابط يكون مكان مناسب أنتم تبقوا راحين فيه وتتصدقوا ابن عمر ما كانش يأكل إلا مع الغلابة ويقول إن الله عند المنكسرة قلوبهم الغلابة دول ربنا بيتنزل عليهم بالرحمات فروح وعد معهم واكسر الكبر من نفسه أعمل حاجة كده أعدة المساكين السعي في قضاء حوائج المسلمين الإنفاق في سبيل الله سواء في الأمور الدعوية وغيرها ودي المعنى الأخير اللي أنا كنت عايز أتكلم عليه آخر وظيفة نحتاج نحقق بها العبودية ويبقى جواب السؤال بتاعنا ماذا بعد النقاب ادعوا يا أخوات أحد الأخوات تشوفوا الفرق المسجد إحنا محاضرة بتاعتنا كل يوم خميس أخوات كتير بيروحوا وفضل الله عز وجل بقى لهم فترة وعارفين تقريبا بيعملوا أيه كأمور كذا في أخت راحت الأسبوع اللي فات بعتت تقول أنا مش فاهمة الوضع في المسجد مش بالشكل المطلوب ليه في عدد متزايد هي أول مراحت اتعرفت على خمس وخمسة مش ملتزمات هي في النهاية حاجة مختلفة هي فهمة ان وراها واجب خادت الخمسة مش ملتزمات وراح تجب من ديارهم كتب وشرايط حتى في شنطتها جاهزا فهمة هي تعمل ايه فهي بعتلف بتشتكي يعني بتقول لي المفروض احنا عايزين نبقاش فيه شغل اكتر ونبقى فيه كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. انا توقفت عند معنى واحد بص رد الفعل احنا كنا عاملين محاضرة ماذا بعد رمضان تصلت بيا بتشتكي نفسها يا شيخ أنا وردي قل ليه بتعملي ايه أنا بقيت أختم القرآن كل أربعة وكنت بختم كل ثلاثة تمام من رمضان أختمها من رمضان في ناس رد الفعل مختلف اللي التكلم عليها دي أخت زيك زيها ويمكن عندها مشاغل أكتر منك شيلة قضية مش شيلة هم نفسها قد أهمتهم أنفسهم دي صفات أهل النفاق اللي يبقى عايش لنفسه عايش لاهدافه الشخصية إنما لأ أنا شيل هم اسمه دعوة اسمه دين ربنا دي شيل هم وأنا عايزك تشيل الهم ده ولو شلتيه ربنا سبحانه وتعالى شكور زي ما قلنا هو ده يا أختي اللي يحقق معنى العبودية الحق قد بصرتك بالطريق ووضحت لك الغاية والوسيلة وبقي العمل فأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكلام